السؤال الثاني ما هي نصيحة لكم، نصيحتكم لمن يمنع أسرة الشيخ ربيع بن هادي يدعوا أنها تثير الصدمة وفيها متحلولة الأمور في المملكة وأن متح هو أي متح الشيخ ربيع لحكام نفاق ما إلى أن هذا غلط وخطا عظيم والشيخ ربيع من الغلام السنة ولم يفعل شيء. وعلى هذا الزوجين، ثم هذه القويم. لكن الناس لا يتكلم على بعض الأمور. عند بعض الناس، من المتأخرين. وسمعوا بهذه الأمور.